وَإِن تَوَّ فَقددَ أَبْلَغتُكُم ما أُرسْلتُ بهِهِ إليكُ وَيَسْتَخلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تظررونهُ شَيئًا إنِ رَبّ على كلُّ شيءَءٍ حَف